أي عزة أنت يا ابن معاذ سعد بن معاذ زعيم أنصاري ثلاثيني تضلع بحب الله ورسوله يودع نبيه صلى الله عليه وسلم متوجها نحو مكة لأداء العمرة ولما وصل توجه نحو شريكه أمية ابن خلف الحريص جدا على مصالحه التجارية فعقد اتفاقية حماية مع عبد الرحمن بن عوف وارتبط مع ابن معاذ بعلاقة مادية قوية يرحب أمية بشريكه فيتبادلان أحاديث التجارة والسفر ثم يستأذن سعد لأداء العمره فيشعر أمية بالحرج فهو يخشى سلاطة أبي جهل ووقاحته لذا طلب من سعد التريث حتى تخف الأقدام وقال ألنتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت انتظر سعد فلما انتصف النهار خرج. ولما وصل سعد للكعبة بدأ بالطواف وفجأة وفي أحد الأشواط دوت صرخة قبيحة شوهت زوايا الحرم من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ التفت سعد نحو الصارخ فإذا هو أبو جهل تأمله فهان في عينه ونطق عزة وكأنه ليس في العالم سعد سواه فقال أنا سعد فصاح الطاغوت تطوف بالكعبة وقد آويتم محمدا وأصحابه وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم غضب سعد فرفع صوته دون اكتراث نعم فقال أبو جهل أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما ثم توالت شتائم الطاغوت كالعادة لكنه راء الطاغوت لا يخيف ابن معاذ على صوته صوت أبي جهل تحديا فارتج أمية وصاحب سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي لكن سعدا لا يعرف سيدا سوى الله إنه لا يرى سوى غبي سلم عقله لصخرة صماء لم يدافع سعد عن احتفائه بنبيه صلى الله عليه وسلم فذاك فخره حين يفاخر الرجال لذا لم يكن في حالة دفاع بل كان في حالة هجوم كاسح على الطاغوت يذله بقوله والله لإن منعتني أن أطوف بالبيت لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة لأقطعن متجرك بالشام شعر أمية بالخوف من تدهور الوضع فأمسك بثياب سعد ليخرجه وهو يقول لا ترفع صوتك فانفجر سعد بركانا أصابت حممه أمية حين التفت إليه وصاحبه دعنا عنك يا أمية فإني سمعت رسول الله يقول إنه قاتلك ثم غادر المسجد تاركا أبا جهل تمثالا كأصنامه أما أميه فنسي أبا جهل وأصنامه وأصابه الموت قبل أوانه فانطلق نحو زوجته يولول فتزيد زوجته من رعبه